بوك تو سورك ديفت تسعة واربعون تسعة واربعون سبورت الرياضة الرياضة هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضه؟ تاك يا повинна рухацца نعم ينبغي أن أتحرك نعم يجب أن أتحرك يا хаджу у спортыўнае таварыства مشترك في ناد رياضي انا مشترك في نادي رياضي Мы гуляем у футбол на лябу курат кадам наляб курат часам мы плаваем ахянан насбах або мы ездим на велосипедах а ў наркаабадаад ау наркаб аль У нашем городе есть футбольный يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. Так само есть бассейн كذلك مسبح به ساونا. كذلك مسبح به ساونا. А таксама ёсць ويوجد ملعب جولف. ويوجد ملعب جولف. Што ідзе ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ Цяпер ідзе футбольны матч. تُعرض حاليا مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. نيميتسكايا كوماندا غولايت سوبراتش المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي. المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي. من سيفوز؟ من سيفوز؟ لا ادري. لا ادري. ناداديني مومنت نيچيا. حاليا تعادل. حاليا تعادل. الحكم من بلجيكا. الحكم من بلجيكا. зараз буде одинадцятиметровий удар. توجد ضربه جزاء. الان توجد جزاء. جول 1 هدف واحد لصفر. هدف 1 لصفر.